بوك تو ين إن فيفتغ واحدون وخمسون واحد وخمسون بوثكب اي ترا قضاء الحاجات قضاء الحاجات اكولنا اريد ان اذهب الى المكتبه العامه اريد ان اذهب الى المكتبه العامه ik wil naar die بيع الكتب أريد ان اذهب الى مكتبه بيع الكتب ik wil naar die krantwinkel إلى أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد أكول ا بوك لين أريد أن أستعير, كتابا. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أشتري كتابا أريد أن أشتري كتابا اك أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة اكفنا تان أ أب تكو أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة ال Li ke issteier Ek wil na die boekwinkel toe gaan om ’n boek te koop. Orie do enëthebe ileel mekteaba. Li ke es studieë kita Orie en fhab la el mekteba. Like es ste ki Ek wil na die courant vonkel toe gaan om ’ courant te koep. أن أذهب إلى الكشك لكي أشت جرية أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جرية أكفناوق لخ تخان أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائ نظرات. Ek wil na die supermarkt toegaan. Oriedo en Adhaba ila supermarkt. Oried en Adhab ila al supermarkt. Ek wil na die bakkerij toe gaan en Adhaba ila al magbaz. Oried en Adhab ila al, ila al Ek wil a bril koop. Oeridu an Ashtariya Naddara. Oerid an Ashtari Naddara. Ek wil vruchte en groente koop. Oeridu an Ashtariya Fawakeha wa Khudrawaat. Oerid an Ashtari Fawakeha wa Khudrawaat. Ek wil rolikies en brood koop. Oeridu an Ashtariya Khubza Hamam. و أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي أك النا و خان أبرل تكب أريد أن أذهب إلى أخصصائي الظات لاشتري الظرة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لاشتري نظرة Ek wil na die supermarkt toe gaan om vruchte en groente te koop. Oriedo en avhaba ila supermarkt li ashtaria fawakeh wa gudrawaat. Oried en avhaba ila supermarkt li ashtari fawakeh Ek wil na die bakkerai toe gaan om rolikies en brood te koop.